Fææða nukir fæn næk فَذَلِكَ Fææða yævmæd yævmæn æsýr Alæl kæfirin gæl yæsýr Dærni og man kælæktu hæydæ Og وَبَنِينَ og وَمَهَّدْتُ لَهُ genvede! ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ Tøsk er سَأُرْهِقُهُ dem إِنَّهُ og وَقَدَّرَ فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أبس وبسر ثم أذبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه ثقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر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 ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فِقُلُوا بِجِبْرٍ نَارُ الضَّالِّينَ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ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 Kul næfst bima kæsbæt ræhynæ, Illa æsgæb al ymæn. Fy jænæt yætæsææl og. Anlæl mugræmæn. Ma sælækæm fæ sækær,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 111. تقوى وأهل المغفرة